إخوتي الكرام <سؤال> بفضل <سؤال> من ربنا ونعمنا افتتحوا الليلة <سؤال> سورة المائدة وصورة المائدة <سؤال> مكية مدنية كلها مدنية وإن كان بعض العلماء قالوا لا هناك ايات مكية يبصدون بذلك القول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعماتي ورديت لكم من إسلام على أنها نزلت بعرفة فهذا على القول ان يقول بأنه حسب ما نزل زاد في مكه فيكون مكي نزل بالمدينه يكون مدني هذا خطب بين قلنا التفريق في هذا الباب بين ما كان من زمن الهجره كان قبل الهجره فهو مكي ما قبل يعني المساله تدور على المكان بل تدور على الزمن فإن كان قبل الهجره فهي مدنيه وان كان بعد الهجره كان قبل الهجرة فهي مكيه وان كان بعد الهجره فهي يقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا نداء الأهل الإيمان وقلنا دائما إن وردت نداء الأهل الإيمان فالله جعلك تدأها من أجل أن ترعاها سمعك وأعلم أنه أمر أن تأتمر به وأنه تنتهي عنه أن هذا أعلام من علامات الإيمان أن ترى ما سيأتي فتحقيقه دال على علامات الإيمان تحقيقه دال على الإيمان عندما يتحقق ويحققه من استمع النداء فعمل به فيكون هذا دلال على إيمانه فيا علامة من علامات الإيمان يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم هنا النداء, النداء لغض الإيمان للتشريف والتكريم وفيه بين أيضا كما قلنا أن معشر المؤمنين يا معاشر يظهر ايمانكم واتجلى عندما تطيع ربكم سبحانه جل وعلا فتأمنوا بأمره الذي امركم عندما نذاكم يا ايها الذين امنوا فأنتم صدقتم بالله وآمنتم برسوله وأنتم انقضتم لربكم وانقضتم لرسوله فحرير بمثلكم أن يسمع وأوطيع الأوامل التي أدت والتشريعات التي شرعها الله جل وفعلها وهي في نهايتها لصالحكم في الدنيا قبل الآخرة لأن النظام العالم ما شرع شرعا إلا وفيه المصلحة للعباد المكلفين في الدنيا قبل قبل الآخرة لذلك قال يا أيها الذين أمنوا علامة إيمانكم أوفوا بالعقود قال العلماء هنا أوفوا بالعقود أي بالعهود التي عهدتم عليها ربكم من الإيمان والطاعة والعهود التي عهدتم عليها الناس من المناطق الدولية والعهود وغيرها من عقود البايع والنكاح ففي قوله أوفوا بالعقود المقصود بذلك أوفوا بالعهود وهذه العهود قلنا بأن المرء له معاملات ثلاثة معامله بينه وبين ربه ومعامله بينه وبين الناس ومعامله بينه وبينه نفسه العهود المعاهده التي تكون بين العبد وبين رب تعالى فعلى المرء ان يفي بها وان يسرع في ذلك من نذر يعني من نذر او امانات او ما بينه من الله تعالى من أوامر الطاعه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته احسنه لك يا استاذ في رب يا رب يوسع عليك و يوطيكي فوق ما تؤمرين وترتدين فهنا المعاهده بين العبد وبين وبين ربه من الأمانات اقامه الصلاه وايتاء الزكاه بتحقيق اركان الاسلام كليا هذا ايضا من هذا من هذه الامانات التي فيها المعاهده بين بين بين العباد ورب العباد رجل الله عنك يا صاحب ضيروت أو أسيوت ان شاء الله بعد الدرس نتكلم فإذن هنا العقود معناها العهود أعادتم ربكم جل وفعلها أو ما أوجبتم على نفس على أنفسكم قربة للهي جل وفعلها كالنذر والنذر فيه خلاف بين العلماء فإن كنا دين الله إن كان أنه يدور بين الكراهة والحرمة لا على الإباحة على مقال بعض العلماء بقال الجمهور أنها على الإباحة لمن يعلو أرضا أنه يفي, يفي بها لكن هو سبيل إلى, إلى, إلى أن ينزل تحت قول الله تعالى فعقبهم نفقر في خلوبهم إلى يوم يبقونهم فلما يفعل ذلك رضي الله عنك أخي الكريم أسعادك الله وجعلك سعيدا في الدنيا في الأخيرة يصل الله لي ولك فإذن نقول هنا أوفوا بالعقود أي بما أحدتم به الله جلالي فعلان فأنتم نظرتوا بنظرا فعليكم أن توفوا بالندر قال الله تعالى يوفون بالندر ويوفون بالنذر ويخفون أوما كان شعروه مستطيرا او اقسمتم على فان شيء فانتبروا بالقسم وتعلمون بان الله قد قال حافظوا على وحافظوا على وحافظوا على, على ايمانكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته احفظوا ايمانكم ومن المحافظه على المعاهده ان يبقى المرجو بعدما أدى الواجبات انتهى عن المحرمات فيقول معهدة بين أبن ربي يبيع نفسه لربه في يقوم فيعقد يعقد بيعة بين أبن ربه قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأما لهم بأن لهم الجنة فيعاهد ربه ويعاقد ربه بذلك ليس له إلا فإذا هنا العهود في هذا في هذا الباب ما كان بين بين الله وبين, وبين عبادي في المعاملة التي كانت بين العبد وربه كما قلنا بأداء الأمانة وقد قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقتنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فلابد من الوفاء بهذه الحود بالأمانات وأداء الأمانات ثم أيضا الوفاء بما كان. من العبد ابتداءً قربةً لله دالة في علام سواء الأيمان سواء النذور فعليه أن يفي بذلك أن الله دالة حتى يكون قد وفى ولذلك أنت ترى إبراهيم عليه السلام الله دالة في علام قد مدحه على رؤوس الخلائق ومدحه في كتابنا إلى يوم الدين بأنه وفى, وفى لربه وإبراهيم الذي وفى الله يعلم بيّن سمته وصفته العظيمة التي ارتق بها على جميع من سبقه هو الذي وفى الجميع وفه لكن إبراهيم وفى وفى إبراهيم حين حينما كسر الأصنام ورفع راية التوحيد كان أمة قانتا لله حنيفا وفى حين أمل الله بالهجرة فهاجر وحيدا فريدا ليس معه سمت أحد إلا لوت وترك الموت للأصيلة تربى فيه وترك آباءه وترك عائلته مهاجرا إلى الله سبحانه جل, جل في عوله وفى حين أمر الله على ببناء البيت و و و و قال الله تعالى واذي يرفع إبراهيم, إبراهيم القاعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وفى وفى حين أوحى الله إليه بذبح ولده فسارع إلى ذلك يا ابني إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تعرق على أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصبرين وفى وفى وربي عليكم السلام عليك الله عليكم السلام عليك وبركاته وعليكم السلام عليكم فوفى وفى أبو الأخير لذلك لابد أن نأتس بهم هو الذي قال فيه الله جلال شعلا لنبيه ووحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة فهنا لابد أن نأتسب هؤلاء الأخيار الأبرار عند الوفاء بالعهد لله جل الفعلاء وفى النبي السلام في دعوته لله جل الفعلاء قال لو انفردت هذه السارفة ما تركت ما أنا عليه عرضوا عليه الدنيا بحزفيرها جاءوا قالوا يا رسول الله أو قالوا يا محمد رأيت أحدا فعل بقومي ما فعلت يا محمد إن أردت المال جمعنا لك من أولينا فصرت أغنانا يا محمد ان اردت السياده علينا والله لا نصدر الا على رايك لكن لا تسف احلامنا والهتنا يا محمد ان اردت النساء اتيناك باجمل نساء العرب احدثت فينا قولا فقال انت تهيت فقال لهم تهيت فما زاد عليه غير أن قرأ قول الله تعالى فانظرتكم صائقه مثل صائقه عاد وثمود فاخذ بفه رجع بوجهه الوجه الذي ذهب به فقال صحره محمد صلى الله عليه وسلم لأنها قوارع الآيات العظيمة التي تزلزل الأركان وترجف القلوب قال الله تعالى أوفوا بالعقود فلابد من الوفاء ولابد في التعامل مع الله يجعلنا فعله دنيا في المره إذا عهد نفي اللهم اغفر وارحم وتلوز عما تعلم فانك انت الاعز الاكرم اللهم اغفر وارحم وتلوز عما تعلم فانك انت الاعز الاكرم اللهم اغفر وارحم وتلوز عما تعلم فانك كم وكم قد زاهدنا ربنا كم وكم نمنفي لهو كم وكم تقاعسنا كم وكم تخلفنا ولكن الله تعالى ارحم علينا امهاتنا وانفسنا اذا علم الله الصدقه من العبد فانه يغفر له قال الرجل والله واعطى العهود والمواثيق أنه لن يسأل مرة ثانية أو يسأل غير هذا السؤال ثم بعدما استظل للشجرة أو نظرة يعني ضحكات ومتعة أهل الجنة قال قربني من أهل الجنة قال ابن آدم ما أغدرك أم أعطيت العهود أو الموسيق ألا يعني غيرها فالنبي يقول يبتسم النبي يضحك من ضحك الله ثم يبتسم النبي ويقول غلبته شهوته والله يعذره سبحانه الله قال قالوا يرى ما لا صبر له عليه والله يعذره يرى ما لا صبر له عليه والله يعذره يا أمين كانوا في عونك حافظكم ربي جل في علا عنكم كل ما أهمكم بوركت مكار بالخلافيكم قال اوفوا بالعهود وايضا الوفاء بالعهود في معاملتي مع الناس بعقود النكاح يفي بها بالشروط التي لا تخالف مقتضى العقد يفي بعقود البيوع أن يكون وفيا يفي بكل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال النفاق يظهر ويتجلى من خولف الوعد وخولف الوعد وخولف العهد هذا انبيته انبيته لان كثير حتى من الوسط الملتزم عندهم جهالات لا أفقهون هذه المسألة يحسبون أن من, من تخلف عن وعد ضربه صار منافقا في هذا الباب أو صارت له خاصة من خصال أنفاء جاء المركب الصحيح هنا في هذا الباب على من بيت الخلف على من بيت الخلف والأثار ذلك ظاهرة لو بيت الخلف هذا المنافق لكن ان بيت الوفاء ولم, ولم يستطع وجاء العذر فالعذر ساقط ساقط الواجب معه ولأن القاعدة لا واجب معه مع أعوذ. وعليكم السلامة وبركاته. أوفوا بالعقود والعهود التي بينكم وإن الله وإن الله وإن عباد الله جل في وليه. يا جلال الذين أمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام. وحلت لكم بهيمة الأنعام يعني تعجب الناس واختلفوا في بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ بعضهم يقولون الميت في الجنين الميت في بطن أمي فذكاته ذكاه الأم وقال غير ذلك والصحيح أنه ظاهر اللفظ احلت لكم حلت لكم بهيمه الاهمه وتراعى بها الابل والبقر الغنم وما ترد عند صاح الانسان او او الوحش فالبقر الوحشي والحمار الوحشي والماعز الظبي كل ذلك هو على الحل قال احلت لكم بهيمة الأنعم يعني بعد ذبحيها ذبح الشعر, الشعر, الشعر الشري لكن لو كانت ميتة لا لأن الميتة مستثناء من هذا الحل العام لأن الحل العام جاءت استثناءات فيه كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم في نزير وما أهل للغير الله به والمنخريقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السرع إلا ما ذكيتهم كل ذلك سيأتي لأن هذا أيضا مستثناء مستثناء من التحريب مستثناء من التحريب حل لكم حلت لكم مهيمة الأنعام إن لم تكن ميتة فهي حلال أو منخنقة أو موقودة أو متردية نعم. فيكون هنا نقول الأصل في هذا الباب يعني <تصفيق> <تصفيق> اللهم امين اللهم امين اللهم اجعلوا خلاص الوجل لله الكريم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الله ونعم جزاكم الله خيرا على الاحسان والبر لنا بهذا الدعاء الله يرضى عنكم ويعطيكم فوق ما تحبون وترجون وتاملون يا ايها الذين أمنوا ارفعوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام عليكم سائر فريستها <تصفيق> بعد ذبح الذبح الشرعي هو أن تفري الوجده الوجده الوجده الوجداي فإن كان قطعت المريء والحلقوم وسميت الله للفعلاء كانت حلا وبللا له قال الله تعالى لا تقول ما لم يذكر اسم الله عليه وقال وسلم السلام إذا, إذا ذكرت اسم الله وأرسلت كلبك المعلم فالمستسنى من ذلك الميتة والدم ولحم الخنزير كله حرام كما جاء التصريح في قوله تعالى كل ارذم حرام نعم هو الوعد الذي يدخل في الوعد لا الذي يعني قد يخلف دون دون الأصل. عليكم السلام شيخ أمجد أعوذتنا رؤياك وربي حفظك ربي فالمستثنى من هذا الحل قول الله تعالى قول لا أدو فيما أوحى أليه محراما على طعام الإطعام إلا أن يكون ميتة أقدم مسروحا على حم حنزير فإنه, فإنه رجز أو فسقا أهل لغير الله به نعم فالميتة حرام والحم الحنزير حرام والدم حرام نعم قال الله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا, إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد إلا ما يطلع عليكم من التحريم كالميتة كما قلنا وما لم يذكر بسم الله عليه على خلاف بين الفقهاء والخنزير والدم والحم الخنزير قال غير محل, غير محل الصيد وأنتم حرم أي غير مستحلين للصيد البري وأنتم محرم محرمون محرم محرم والمعنى هنا إما عدم استحلال أكله في البلد الحرام أو قتل او بلاد الحرام أو استحلال الصيد حالة كونه محرماً عندنا أمران أن يكون هذا الصيد في البلاد الحرام والصيد هنا الظبي الحمار الوحشي هو ما كان صيداً وكان لا ليس إنسياً كان وحشياً هو صيد فإن كان في البلاد الحرام لا يجوز خطر ولا تهيج ولا تنفير احتراماً للبلاد المقدس وإن كان وإن كان محرماً فللإحرام يؤتعظيماً للإحرام هل لا هل لا فالذي أحل للمحرم صيد البحر وطعامه يعني صيد البر محرم على المحرم لذلك قال غير محل الصيد وأنتم حرم يعني حالة, كونك حالة كونكم محرمين تعظيماً واحتراماً للإحرام فأنتم في عبادة عظيمة وشعيرة من شعائر الإسلام وهي النسق فينبغي أن يأملكم كل شيء حتى الطير الحال شوف أنتم في النسق لله تلف علاء قد بعتم أنفسكم لله تلف علاء وأكرامكم ربكم لهذه الشعيرة فكونوا على الجدة من احترامها وتوقيرها وتعظيمها نعم يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم حالت كون يكون محرم ان الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى فلا فان له في عباده حكم رشيد هو الذي يعلم ما ينفع وما يضر يعلم من الصالح من غيره يعلم الله عز وجل عند عند تشريع الاحكام انها صالحه لكل زمان ومكان وان فيها ما فيها من تعظيم الله وفيها ما فيها من تعظيم شعائر الله وفيها ايضا فيها من حصن التعبد لله جل في علاه إن الله يحكم ما يريد والإرادة هنا إرادة إيش؟ إرادة شرعية لأنها قد تقع وقد لا تقع المحيم قد يصيد وقد يخالف إحرام قد تقع وقد لا تقع فهي إرادة شرعية فهنا يقول إن الله يحكم ما يريد وهذه فيها دلالة على, على أن الذي يشرع هو الله والأحكام لا تكون إلا, إلا بالله جل, جل في علاه قال الله تعالى اعلمهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله سليمان القانوني الاخ تجاهل عليه عندما وسمه قانوني لانه استحدث قوانين ما استحدثها قوانين قوانين تخالف الشرع ده هي من قلب الشرع واستعان في ذلك المفتي له ابو ابو ابو, أبو, أبو, أبو, أبو الذي ال كان كان آنذاك هو في منصب الفتوى وسليمان القانوني جعل منصب الفتوى بعد منصب الخلاف تعظيما تعظيما, تعظيما فهو لم نستحس قارينة وطاية في هذا, هذا الباب حتى, حتى يضاهي شرية اعتلاق للفعلاء الله يعالى قال لهم شركاء شارعوا لهم من الدين ما لم يعدن به لا النملة ملاك الشجر ذهب يستفتي تعلمون أنه لما مات كتب وصية أن الصندوق يدفل معه حتى قال سعود قال لابد أن يفتح الصندوق لأن هذا بيت من المسلمين يقول هذا الذهب له يعتقد اعتقادا فلابد أن يفتح في الحالات والاحتمالات ففتحه فوجد في كل مسألة فيها فتوى له بك الرجل بكاء عظيما قال وضعتني وبرأت نفسك وضعتني وبرأت نفسك لأنه يقول أنا أمام الله احتج أقول أنا استفتيت فلان وأنت قلت إذا كنت أنا ولي أو رعية قلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وأنا سألت أهل الذكر يبرل ساحاته أمام الله العالى بهذا الصندوق يخشى في قبري أن يسأل ماذا فعلتك كيف حكمت بين الناس هل نشرت عجلا؟ هل نشرت علما؟ هل وقرت علما؟ أم لا؟ ولذلك هو لا يمكن مثل هذا إلا, إلا أن يكون موقراً لشعيرة الله الذي فعله موقراً لأحكام الله موقراً للعلماء الذين يحملون شرع الله سبحانه وجل في علاه غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ولذلك قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالتشريع كله لله وحده لا شريك له الله يحكم ما يشاء والمشيئه كما قلنا ملازمة للعلم والحكمة. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشغل الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الام من البيت الحرام والمعنى هنا يا ايها الذين امنوا قلنا هذا النداء فرائها سمعت وهذا تشريف لكم ووسمكم ووصفكم بالايمان وعلامه ايمانكم تحقيق, تحقيق ما ما أمر الله بي ما يأتي بعد بعد النداء فيكون تحقيقا لهذا القيص فإيمانكم علامته ألا تحل شعائر الله والشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد أي لا تستحل حرمات الله جل فعلها الأمور التي حرم الله جل فعلها على عباده سواء في الحج أو سواء كانت في الصيام أو في الصلاة فلا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم فإنه محرم وقد حرم الله ذلك والأشهر الحرم الراجح فيها ذو الكعدة ثلاثة سرد وواحد فرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذو الكعدة ذو المحرم قال ورجب مضر فلا تستحل حرمات الله وهي المولى حرم الله جل في صف الحج كما قلنا كنت محرما فلا بد أن تلتزم بمحظورات الإحرام على مستخدام الطيب وأيضا لبس المخيط وغير ذلك من الأمور التي حرمها الشرع على المحرم وأيضا الصيد وسواء كان في البلد الحرام او كان محرما أيضا يحرم بذلك يحرم الوقوع فيها لذلك قال, قال لا تحل شعائر الله يعني ما سطره الله من أحكام في النسوك وفي الصيام وفي فلا تستحل القتال في الأشهر الحرم نعم ولما أهدي إلى البيت الحرام من الأنعام قلدت وكانت مقلدة معلوم أنها تذهب إلى البيت الحرام فلا تعتدوا, فلا تعتدوا عليها الهادي الذي يوضع في عنقه القلادة ليعرف أنه لفقراء الحرم فلا تتعرض له بمنع أو غصب أو ذبح أو أي ذلك وهذه كما قلنا اقتساء بسنة إبراهيم عليه السلام وأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت غنماً فقلدوها وكانت عيشة تقول كان السلم يهدي وهو في المدينة فلا حرم علي شيء كان حلاً لكنها قالت قلدت هدية من السلم بيدي أو أفتلتها بيدي لا تحل شعائر الله وأيضاً كالكلام في الصلاة أو الشرب أو الطعم أو الشرب وأيضاً في, في الصوم يعني لا يحل أيضاً هذه العبادة بانتهاكها بقول الزور أو الزور. قال ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وردوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا تستحلوا قتال القاسدين بيت الله الحرام وإن كانوا أكثر أهل الأرض نعم وربي كل من يزدري العلماء يبقى حقيرا ذليلا ويجعل الله في بين عينيه الحقارة والذلة والمهانة نعم ولا امن بيت الحرام يطلبون فضلا من ربهم رضانا فمن امل البيت الحرام لا تقاتلوه لا يجوز لكم قتال ولا استباحه استباحه أمره نعم ولا يجوز لحج الامم طالبين رضوان الله ان لا تفعلوا ولا ان تصدوهم عن البيت الحرام واذا تحللتم من الاحرام وكان لكم جائزا ان تصيدوا كيفما كيفما شئتم كان العرف في يغير بعضهم على بعض فيسلبون الأموال ويسترقون الأطفال فجاءت الشريعة العراء تنهى عن الظلم والعدوان حتى يأمن الناس على أموالهم وأرواحهم وأطفالهم ويعيشوا في مأمن وطمأنينة وهذا ما يكون إلا في احكام الإسلام لا الغاب الذي التي يفعلونها بأن القوي يأكل الضعيف وتنغمون بالسلام العالمي وبالسلام أين هو؟ أين هو؟ و الرفق بالحيوان طب الرفق بالإنسان والصفك دم الإنسان المسلم يعني أما رأيتها في كل مشاكل رد ومغاربها كيف الجرأة على دماء المسلمين والصفك دماء المسلمين كيف افتلاهم الله بلاء عظيما أنامهم من المغرب وقبل المغرب يعلمون في بيوتهم لا يخرجون سبحان ربي سبحانك ربي سبحانك ما أعلى شانك أن تلقى أنت الجبار القهار الواحد الأحد سبحان ربي العظيم يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنوا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا واذا تحللتم فلكم الصيد ففعلوا ذلك كما شرعه الله لكم وأباحه لكم فأنتم في كل أحوالكم تدورون مع الشرع حيث وهذا محل إيمانكم عندما نهى الله على إن زجرتم وكففتم وعندما أباحه ذهبتم وفعلتم فأنتم في كل أحوالكم تعبدون ربكم جل فعلا تسمعون له وتطيعون تنقادون إلى, إلى, إلى أحكامه وتنقادون لأوامله سبحانه جل, جل فعلا لذلك قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام المسجد ذلك أهل مكة وفي سور الحديبية وأنهم صدوهم عن المسجد الحرام شوف شو العدل عدل الإسلام هنا الآن ألا تقابل السيئة بالسيئة ولا الظلم بالظلم قال الله تعالى ادفع بالذي أحسن السيدة فإذا الذي بينا قويناه عداوة كأنه وليم الحميم ولا يجب أنكم شأن أن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعونوا على البر والتقوى ولا تعونوا على الإثم والأدوان واتقوا الله ان الله شديد الرقاب لا يجب انكم بقى العلماء اختلفوا فيها خلافا عظيما وان كان الاقرب في الصواب والمعنى لا يجرم انكم شانه قوم لا يحمل انكم لا يجرنكم لا يحمل انكم شانه قوم أو بغض يعني بغض قوم صدقوا امزح او بغض اهل مكه لأنهم الذين يعني أولا صدوهم آمد الحرام ثانيا اشترطوا عليهم شروطا مجحفة والنبي صلى الله عليه وسلم قابلها وحيا من الله جالف علاه ولذلك قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا حتى تعجب عمر وقال كان فتحا قال نعم يا عمر وقد قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون شو انظر وقد وثق ربنا ذلك على لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يجمنكم شناء قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا اي انهم لما صدقوا مس حرام وانهم قد اساءوا ليكم واشعلوا شوتا مدحفه فان تمكنتم منهم فلا فلا يحمل انكم البغض في قلوبكم له أن تعتذوا واحنا دخل انسلم مكه يعني قالوا اليوم اليوم يوم يعني اهانه قريش وقال أحدهم سنعهم للقتل فيهم حتى سعدنا عبدالما قال ذلك سحب منه الراية وأعطاه لابنه أعطاه لابنه يعني اليوم يوم المرحمة لا يوم الملحمة نعم ولذلك قالوا يعني ما أنا فعل بكم قالوا كريم ابن أخ كريم قال دعو فأنتم الطلقاء وعف عنهم إلا, إلا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم طال أن تعتدوا فلا يحملنكم البغض على على الاعتداء فكونوا على أهل العدل وكونوا, وكونوا على, على ما أمر الله جل في علاه لا تتبعون أهواءكم والعاطفة لا تجركم بل أنتم تفعلون ذلك إضاءا لرب وتعاونوا على البر والتقوى يا معشى المؤنين الخلص تعاونوا على فعل الخيرات وترك المنكرات والطباح والفواحشة التي بها الزلات وكونوا على خوف ووجل وقرب المرب بكم فإن عقابه شديد لمن عصى ولا نسع بين الله وبين عبادي وقال وعصى آدم ربه فغوى طرده من الجنة لما أكل من الشجر يا لله ليس بين الله وبين عبادي نسع نسع الله المغفرة والعفو اللهم أمين رب العالمين ولا يجرم انكم شران قوم ان صدوك عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى تعاونوا عشان المؤمنين على الخيرات والصالحات والاحسانات والطيبات واتركوا الذلات والسيئات والخطيات والمنكرات والقبائح والمنكرات نعم خاف ربكم فان شديد لمن اصرف فهذا عظيم الذي اشهد الله اليه من الخلق النبيل انك لا لا تقابل السيئه بالسيه ولا الظلم للظلم وأن يكون التعاون تعاون على البر والتقوى تعاون على البر والتقوى على أساس الحق والعدل وحرمة الظلم بحيث يكون الإنسان مع الحقي وبجانب المظلوم بالقطع نظر على الأخيرة فالقرابة في الحق يجب أن يسود هو الحق أن نقول حتى مع أكثر أهل الأرض لا يجوز الظلم لما ذهب عظمنا رواحة لخرص الأرض ولما أرادوا رشوته قال جئتكم من أحب الناس إليها إذا أبعد الناس إليها أنتم ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعذل معكم التخير يجزيني جدا من طلبة أيضا ألا أعذل معكم قالوا هكذا خلقت السماوة, السماوة والأرض حتى ولو كان الثالثة عن أبدان حتى لو كان فاتعاونوا تفضل تفتي بما شئت الان 3 وربع دخل 3 وربع انت نعم قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثمي والعدوان يعني لا تتعاونوا على الشرور لا تتعاونوا على الذلات والسيئات لا تتعاونوا على الظلجات قال و و و واتقوا الله ان الله شديد العقاب الله بأن تفوا بالعقود له اتقوا الله بأن لا ظلم الظالم وبغط الكفرة إلى أن لا تعديلوا معهم لا يحمل ذلك نقولنا في هذه الأوقات بنبدأ مبكرا أنه الحلقة الساعة الرابعة لما تكون الحلقة الساعة الرابعة والنصف نتأخذ الساعة الثالثة الساعة الثالثة إلى ولذلك قال الله تعالى اتقوا الله إن الله شديد العقاب وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد فإن عقاب الله شديد في هذا الأمر ليس بالهيئ ليس بالهيئ ولذلك واجب, واجب, واجب, واجب عليكم أن, أن تتقوا الله أن تتعاون على البر والتقوة وأن تنحوا السيئات والذلات والخطيئات وإن وقع فوجب عليكم أن تراجعوا عنفسكم وأن تسرعوا الفيئة والأوبة والتوبة ولسان حالكم تائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى تأخرت يا سنيع أيضا الساعة متأخرة يعني التأخير يضيع نظم المنتظم اللؤل المنتظم ينقطع فلما ينقطع لا يستوي ولا يستقيم لا يجب أنكم شأن نقاهم من أعلى أن صدوكم عن المسجد أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شهد العقاب واتقوا الله يجعلوا بينهما عذب الله وقايا لا يكون ذلك إلا بالإئتمار بهذه الآمن التي نزلت والتشريعات التي شرعت نعم. فلا بد أن يكون, يكون المرء مع العدل وأن ينصر المظلوم وان يكون وان وجد نفسه ظالما نزل فرجع فتاب فاناب فاب فاعترف بالظلم والظلمه توقع فيها ويرد المظالم لأهلها ولا بد ان ينصف من نفسه ان وقع في ظلم وينصف من اهله من وقع في ظلم ولا بد ان يسعى في ذلك ابتغاء وجه الله تعالى سبحانه وتعالى فعلا فَتَعَلَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَمُ وَلَحْمُ الْفِنْزِيلِ يَوْمَ أَوْلُ لِلْغَيْرِ اللَّهِ بِيْهِ بيانوا للمحرمات من المآكل ومطاعمنا الآن أراد الله جاء الله أعلى أن يفصل لكم ما حرم عليكم لأنه قد أحلى كل شيء يعني لكم ما خلق لكم في الأرض جميعا فكان الأصفي الحل فإذا فصل لكم ما حرم عليكم ما شير بتشوشي ستطرع بداية ما شير فقال يعدد لكم المحرمات التي لابد من اشتنا بها لا بد من اشتنا بها وجوبا حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما هو إلا الغيز اللي فبين المحرمات من المهاكل ومطاعم المشارب والملابس أيضا أيها المؤمنون إيمانكم يوزع في قلوبكم أن تسارعوا في فعل ما أمرتم به والانتهاء عما نهاكم ربكم جل جل في أولاني قال حرمت عليكم الميتاء الميتاء التي ماتت وقيضة أو مخنوقة نعم يعني لم تذبح الزبح الشرعي كالمصعوق في زمننا فالمصعوق ميتاء فكل, فكل ما, ما, ما لم يذبح من بهمة الأنعام على شرعينا فهو ميتاء فهو ميتاء والميتاء أضرّ ما تكون عن الإنسان لإحتباس الدم فيها إحتباس الدم فيها يجعلها محرّمة لأنها تؤذي, تؤذي المسلم حرّمت عليكم الميتة والدم والدم هنا هو الدم المسفوح لأنه هندس ولذلك كانها نسلم عن ثمن دم والدم المسروح، ولحم الخنزير، ولحم الخنزير، الله تعال بيا أنه, أنه ركس فيه ما فيه من النجاسة العظيمة. الله عبد انا الله عبد مع الناس ما أستطيع، لكن أتعدم جدا شيء. والدم المسروح، لأنه نرس، نعم، ويحم الخنزير أيضاً لما فيه من الضرر، ويحرم أخس الحيوانات، والخنزير هذا أخس، صفات غسيسه جدا شيء مع النجسه مع النجسه في مع النراسه في دياسه ولذلك هؤلاء اغلبهم في هنداس اكلوا خنزير وتشبعوا بيه لذلك اغلبهم في فهم داس ولو نظرت الى المحرمات تجدها خبائث مضرة والله ما شرع ذلك إلا الا لنفع لنفع اهل الإسلام. وسائل القبائل الضاره حرمها الله وتعالى وحرم عليكم مذبح غير الله فله فهو ميت الذي يسمى عليه غير اسم الله فهو ميت ايضا ولا يجوز اكله بحال احوال او ذكر عليه اسم غير اسم غير الله فله او ذبح غير الله فله ذبح لاميل لوزير ذبح لولي ذبح لمقبور كل ذلك ميت لا يجوز اكله بحال ماذا أفعل؟ لأنه لن يحتملوا الحمد لله لكل حان فكل هذه محرمات فيها المضرات لأنها من الخبائس ففيها أولا غبش على القلوب وفيها أيضا على الأبدان لأنه يتأثر الإنسان بما أكل فطهارة النفس تختلت وطهارة القلبي وصفاء القلبي ونقاء القلبي بالميتة يختلت وأيضا الجوارح ومباشرة النراسة قسم وإنما يضغط الله لحم الخنزير والخنزير ليبين أنه حرم بعينه حتى لو ذبح بالتريق الشرائي يعني لو ذبحوه ذبحا صحيحا فالخنزير لذاته محرم فإنه ناجس العين ولذلك الشافعية يرون أن التنصيص جاء من نراسة الخنزير فمعمالته تكون عمالة الكلب من باقي أو للتنصيص في الكتاب على ده للتنصيص في الكتاب على ناجساته ورحم الخنزير فإنه رجز أو فسقا وإلا لغزر الله به ثم عدد الله جلالف علاء المحرمات على الكلب عدد الله المحرمات على الإنسان مع أن الأصل الحل يجب أن تفهم ذلك مع أن الأصل الحل الله تعالى وحل لكم وحل وحلت لكم بهيمة الأنعم ثم حرم ذلك وعدد المحرمات فلما كان الحل على الكسرة جعلها على التعميم ثم استسنى منها ما استسنىه فلا من الميت والدم والأحمل الخنزيز نعم والأذي يهل الغير ايش إيش؟ إيش؟ تعال عشان الدرس يعني انا انزل بعد بعد ما بعدك ربي انا ما قصدت ان انا اسيء معكم لكن ما أستطيع ما ارد انا مقصر جدا فيه وهذا الرجل حقا لا أحد يساميه مكانه عندي فلذلك ما استطعت الا ارد فاعتذر جدا عن سوء ادبي سامحوني قضى الله عنكم هنا يقول الله تعالى ولا تجيبناكم شغله نقاوم تصدقوا امز الحرام أن تعتدوا ثم بين مفصلا المحرمات حرمت عليكم الميتة وقدما ولحم الخنزير وما هلل لغير الله به وما هلل الذي الذي يعني لا يذكر عليه اسم الله على قول الجمهور اما قول الشافعيه يعني يقولون بان التسميه المسلم تسميته انه مسلم طيب انا خلاف في التسميه الشافعيه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لاستوجبها لكنها مستحبه لحديث عائشه رضي الله عنها رضي الله عن لما, لما, لما قيل للنبي صلى يعني اناس ياتونا باللحم لا ندري ذكروا اسم الله ام لا دي اسم في في خمس دلوقتي. هات المصلي هناش المصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا سموا انتم وكلوا واول رمم الشفايف والحق مع الشفايف هذا الباب التسميه مستحبه ولا استوجبه واول شفعي قوله تعالى وما وهل غير الله به ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال لانه وهل الغربى ما لم يذكر اسم الله عليه ذكر اسم الاصنام والهثنام او الاوثان والاصنام عليه ففقال هذا اهلال غير الله اهلال غير الله. هذا محرم اما المسلم يذبح ولو نسي التسميه المساله فيها اقوال القول الاول التسميه وجبه وان التسمية عامدا او ناسيا فهي ميت لتوكل. القول الثاني التسمية مستحبة القول الوسط لإصحاق ولغيره التسمية للذاكر واجبة وللناس يعني لا. طبعا إذا وجدنا أنه فرق بين العامد وبين الناس بعد ترك التسمية ليس مؤثرا لذاته يبقى ليس مؤثرا لذاته لا لابد كالرهم إذا ترك ناسيا أو عميدا لابد أن يأتي به صحيح ولا يبقى مع ذلك أن التسمية ليس مؤثرا لذاتها ونحن نقول ابن عباس قال المسلم تسميته إسلامه المسلم تسميته إسلام ولذلك قال, قال تعيشة سمو, قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم ذكروا اسم الله سموا أنتم وكلوا والحمبلة والجمهور يرون بأن تسمية وجبال قال تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت اسم الله ورسلت كلبك المعلم فاكل فكل والمعنى المخلفة إن لم يكن فلا تأكل فريق العمل المؤقر لهم جهدات يعلم الله بها فترجع ليهم هم سيبينون لك الله يشكر لهم إحسانهم ومجهودهم وسعيهم في نشر هذا الخير نسأل الله تعالى أن لهم أشكرهم شكرا خاص خاصا على إحسانهم وعلى عطائهم ونسأل الله تعالى أن يكلل أعمالهم بالقبول وأن تكون خالصة نواجه الله الكريم وتنزل منازلها الله معمين ومعمين طالا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهلل لغير الله به على خفنة قدناها والصحر راجح ان ما اهلل لغير الله به بانه اهلل لغير الله المعنى ما هو ذبح الانصاب ولا والاثام وما اهلل لغير الله والمنخنقه والموقوطه والمترديه ونطيحه وما اكل السبع الا ماذا كيتم ذبح على النصب النصب وان تستقسموا الاذى اي عليكم المنخنقه التي ماتت بالخنق بحبل او غرق لأنها احتبس فيها الدم ومضرة الميتة احتباس الدم فيها ومضرة الميتة احتباس الدم فيها ممتازة يا عبد الله ممتازة هبة نسأل الله أن يدعيها في نزال حسنتكم قال والمخانقة والمقودة والمخانقة التي احتبس الدم فيها فماتت خنقا أو غرقا وذلك لما قال الله سلام إذا يعني في اليم أو في البئري ووجدت عليه سهما كفكل ووجدت عليه اسهم اخرى فلا تاكل لا تدري اقاتله الماء ام قتله سمك ام قتله سهام اخرى ولا تدري الذي رماه بالسهم الاخر كان سمى ذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله قال قال المنخطه والمنخطه المنطلقه وكان اهل الجاهليه اخذقون الشات اذا ماتت فاكلوها والذين يقولون عجبا ان هؤلاء الذين اتبعونا محمد صلى الله عليه وسلم لا اكلون ما قتله الله ولا ياكلون ما قتلوه طبعا هذا هذا يشبهون المذروح بايش بالميتة جاه مركب كما انهم ايضا شبهوا البيع بايه بالربا والموقودة التي قتلت بالضرب بالعصا حتى ماتت والمتردية سقطت من شاهق فتردت فقتلت والنطيحة المنطوحة التي نتحارغ عليها فماتت نطحا لا ذبحا وما أكل السبع يعني ما افترسه الذئب أو الأسد أو الفهد نعم. إلا ما ذكيتم نقف عند قوله إلا ما ذكيتم لأن الحلقة انتهت الآن خلاص فأنا أستأذنكم الآن نسأل الله للفعلاء أن يشكر لكم ونجعل ذلك في موازين حسناتكم ونسأل الله للفعلاء أن يرضى عنا وعنكم الله مؤمن رب العالمين ورقه مع لكم فضلكم احسن الله اليكم سامحونا سامحونا على التقصير اعزكم الله ورضي الله عنكم ونسال الله ان يوفق بيننا وبينكم اللهم أمين أمين. أعزكم الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك سنبين ذلك إن شاء الله نبين ذلك في الليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غائل غائل يريد السؤال سمحنا الآن في حلقة فنجعل أسئلة في الليل إن شاء الله